بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت اسرانا 40 شحن 444 هجري كمون 3 نوفمبر 3 شحن 18 شمون ميلادي زاب غسان الاستاذ لنا كتاب الاصول الثلاثه اتلسلست مسردات بالكتاب كنقصه له بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين جلس ازجون ازلود ماني الشيخ بن عثيمين ربي يرحمهم بارك حفظ حديثه الذي يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أي دليل على الكفر بالطاغوت والايمان والايمان بالله وحده ماركه سبذه حاله في المصنف رحمه الله تعالى بزعبه طاغوت شركي بزغنت عدلنا وبحضر بدما كان امن ان لنا يدو توحيد كن حز مالتي بحديث غير والدليل يقرب الله وفي الحديث حديث دليل مخنونه بعده مالتي كم قران ولذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي مثل القران زي حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحي كرببي واريد بعده زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك حديث المقدام ابن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث الصحابي الجليل المقداد وراوي حديث مالتو المقداد ابن معد يكرب الكندي رضي الله عنه ربفته ولم تاينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم زلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه انا قران مثل ومثله معه ما مثله قوم زمس الحديث الله ان زن قران, قرآن الله عليه وسلم يوم زمانه الا يوشك رجل شبعان على اركته تمسي زمانيك الرائله وزغانيب الحرس صلى الله عليه وسلم ترى رجل شبعان حد صبب سن. على اركته اي على الوساده ابو مخده تنقلعت بوقبه خيني زره يقولوا عليكم بهذا القران اذ قران الذ ترى حضر بالقران ياكل القران يبل فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا حلال زبل القران تراكم حلال لكم امان وما وجدتم فيه من حرام فحرموه حرام زبل القران تراكم حرام لكم كذب وصاغن اللم تعالى والحرام كله بالقران راح يزله زبل وخمصنا يقول وفعلا ز قامت وذا حديث زياد حديث صحيح صححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم الحديث 2643 هذي اصحاح الجامع الشيخ الالباني حديث صحيح النوم ولذلك تكن لنا اذا حديث دحريه ما اب حديث زلو اجي اجدي ناكتم حرم مخن اد جناي برخاز يكونس اد جناي كتم سغو حرم مخن كمون اصفر زلوون نسساتي لاي اراويت زياتون حرام مخن كمون ازوم صفر زلوون دروغه دفتمدت رغبت في كذفك شلا بعل اموره بعل ليلو اذات الكل بحرام مخالوا القران ما رصاش لن تكمل انا اذا حديث اذا ما ملئت ما ملئت اللهم لا ولذلك حرام القران تروح حديث تروح تقول لنا نزلو اذع قد يدام زئته كاني ابزغتنازلوا القرانيون يبقى نستقبل له امولو علم تزرغيهم عنه حديث ايقبلون بيني وبينك كتاب الله ترحم جن أم امبون امبوها قران ترحم يوم زغل بدى هي التي تفسر وتبين معناه انت تابع سنه رينا مالتي نور قران سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اب سمعهم اسفعهم باليوم القران تجي توحيدهم تجي عباداتكم اول تجي الحلال والحرام السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم كما قال الله عز وجل كما امر سبحانه وتعالى سنة دليل مقانون مرتفع اضمام مبرره و كل مرتفع مقانون حديث اب قران ربي تغنى نتاي رب سبحانه وتعالى انزلنا اليك الذكرى يرحمك الله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اذا هزا اب سوره النحل رغباء 44 تعالى ربنا سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى الذكرى مالها يا شباب قران قران اوردنا لك لتبين للناس تكسبات تجلسوا من انت ما نقول ان قران كفسروا لنا تشرح لنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه مالكها الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بهم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أَتَيْنَا أُمَّ زُهْرَةَ الْقُرْآنَ زِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مَن تَّكَسْتُمُوكَ حَسْبُ سَلَذِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كَمْ فَسَّرُونَا بِزِنِ الرِّدَاءِ مَالِكِ سَلَذِ حَدِيثُ نَبْعَلُ دَلِيلُ كَالْقُرْآنِ تَمَامًا كَمْ قُرْآنٍ وَلِذَلِكَ انْتَرَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ بِسُورَةِ النَّجْمِ الآيه الثالثه والرابعه انت يد رب سبحانه وتعالى ابسره النجم وما ينطق عن الهوى يا شباب انه هو إلا وحي يوحي حديث وحي ضربها الرسول صلى الله عليه وحي سلازي ذو القران يونساتكم كنتن تقولوا هلنا بعف بعد السودان بعد المصري تزرخوا مالكم دول المغرب العربي كلها تزيعه تزرخوا مالكم امول علمون الله انت امزبل بيني وبينك الكتاب الله امون غينا من غصه القران يا اخي حديث ذاك اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبزموتك عند عامت جيرم بحديث كنك اذا يكوننا لذلك جاءتهم من الفرق الضاله سيزقون خاتم طفئات بجلتا سيزقون ذم القرانيون قرانك راح الله قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث راس الأمر الإسلام اي دليل الكفر بالطاغوت والايمان بالله ما عايز تقصازله مالك بالطاغوت كم كح مخلوق يقولوا انت صرحنا يربك اتوين عيت تجزوا نزبل نحرقوا انت بتز طاغوت يزرحنا بحضر ربك راحكم امن رسول الله صلى الله عليه وسلم تايلم راس الامر الاسلام اتي راسي اسلمناي نا يزدي نزي ترى سناتو اسلمناي وفي هذا تشبيه المعنوي بالحسي المعنوي بالحسي راسي سناتو ترى لكن زي تشبيه زي اسلمناي راس اللو kabaalun kullu ma anti subu garna khanstantin malati salazi idha aslamna ziya alulul kulli ra'su al-amr nayzi guddai nayzi dinazi lulul kullu aslamna wa aslamay min balduma ukhulay kulli bal inna aslamna inta ta'yid tawhidun ta'yid aziqna al-lam diba malati kam huwa ta'anzar ma tahus qana sharqi عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت ان ترزقون هاي السنه ان ترزقون رسول الله صلى الله عليه وسلم زي جبره قبضه وتمرحه يقبه مالك ስለዚህ سنرى حجي اسلم الناس انت مالك ما هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد رب سبحانه وتعالى كتستسلم مالك نبسغا كتستسلم بتوحيد بحضر ربي حضر ربك بالجزاء للبغايا وخن اكلاتك كلهم ربك كتستسلم كل حاجه تسلم لنا والانقياد له بالطاعه كما نقول تحت الناقير كان رب سبحانه وتعالى خدك بالجزاء الانقياد مو جزء في الكون مالك مو سبحانه وتعالى بتوحيد عزيزنا بتوحيد مؤذزات كنكونا لنا تزعابي عزازو رب سبحانه وتعالى ترضط كتوحد زعابي عزازو تزازيلا تزعابي از كنكونوا يا شباب تاعي الشرك بالله الزوج يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم تزعابه همس بالبهر شركي شركاني هذا سبب شركه ومي تربي اي بفرن وا نظر ال كعاني والعياذ بالله اب نار جهنم مبرور الخون قصا قينه برز بحال تزيقوت زي بالي كما تقول الصرحه فريس هنا تغضب رب سبحانه وتعالى يقول ان صلاتي ونسكي, ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له صلاتي قل ان صلاتي المخلوق ايكون لربي ومحياي هيوتي كله ومماتي تموتاتي لله رب العالمين ربي كل توحيد كان تخلقك حتى موت لا شريك له مشارخت زي بقوله رب سبحانه وتعالى ولذلك والبراءه من الشرك واهله سنرسل منا توحيدن ما التوحيد امالهم كمون تبشرك رحات على قالو تبشرك رحات قبلت اخول له مالي واهلي كتمس بشرف ازوم ابشرك صدقو انت داك بزيف لا تقولوا للناس نعلمهم انت ابدا ساعة تزيخات يومكم لحق قال لنا ما ادري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلاذي اسلمنا انتي كنت فلطو يغبق. كن كن بدي اسلمنا زيدماني كنسرل. نابذ اسلمنا زيدماني صوعيت كنغبق. بدحرزي انتى داء اذيه ويدماني انتى بداء بدات اريدنا صبر كنغبق. زخلهذي اسلمنا اذلنا مالتي وعموده الصلاه اسلمنا ارسناته زدني زي, زي توحيد انسى قبل شركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انسى الله عليه زي قبره الحرم كمون فهم الردد انا ردد دائما يا شباب ناي الصحابه كلهن نخصلهو معناتها بدو حرص غاني انت تغبر معناتي كابتش شركي كترح كابتم سب شركي انا تغبروا باللي زبولوا ما انت كي شعب غان ابا شو باه قيتولك حتكزم السن زربا خي زربوها تبزق في الحق معناتي سلازم عودو عندي ناي جديد دمانه صلاه وهي اعظم ركن بعد الشهادتين اذا زي صلات زياد البحري شهادتين شهادة أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فازعت عندي يقول الشارح رحمه الله تعالى أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن على لكل شيء راس رأس الأمر الإسلام مزيا الشيخ بن غثيم شرحه مالكي نذونه نكر الله رأس اللو راسنا الاسلام نادماني نايزيد نجد زد مارسي اسلامنا فراس الامر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام اذا باسم النادما كزارتين مالكي الحجي نابت الصلاه انتو مالكي عمود ملت عند عند يا لئ الله لا يقوم الا بها وغنى تسلم الناس يطوق كان القول الراجح كفر تارك الصلاه دلدل زقنه كبز بلا دليل عند حرينه مالتي قول الراجح كبز بلا دليل مالتي كفر تارك الصلاه سلاز قدف كافر مخان وعهده بالله وانه ليس له الاسلام اسلمنا يقولون يبل اشقمعثيم رحمه الله وزياد ماني مساله فقهيه ومساله خلافيه مخانه مالتي الا ما اكلت طبعا تسجد فور زلوسي كابسلات زدو فور زلوسي صلات زغرفو زلوسي لمن لكن انا زغرفا غفر لي شلل سلاز ويصح كينده اي كونه ان اند هل زبل كوينو ابذ ساعه زي ولا ما مع اللو مالك ولذلك فتوىنا الشيخ ابن باز نزا غذاي نسمع يقول سماحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تارك الصلاه على حالين صرز دفى اكلت يز خفني احداهما ان يترك الصلاه مع الجحد للوجود له الله انه يريد يزخر عليه فهذا يكون كافرا كفرا اكبر كفرا اكبر باجماع اهل العلم فمن جحد وجوبها كفر باجماع المسلمين اذن باري كابس بمنع واسيو اذى كافر يقول هذا بالله اغامي باجماع المسلمين كلهم مسلمين تسامعهم صلاتهم بالله عبد الله ذبلسب أنت لا ترغب كفر مخان مالك وهكذا من جهل وجوب الزكاه او جهل وجوب صوم رمضان من المكلفين كما الصلاه راح زي كانت حتى الزكاه بهللن حج بهللن رمضان زبهللن تيلو انت اذا قحيد بزيعه بالزكاه في والعذاب بالله او جهل وجوب الحج مع الاستطاعه مو قاني حاج تقبر ندخل له نقول له معناتيو ابذ ساعه تزي. ابدي ساعه تجي ما يصير ابدي انتي بالله كافر مخان ومالتي كمون بارك الله فيكم انتدى قريبه زباهل يلن مالسي حرته حرته حلال يندحر له او تحريم الزنا ويدماني زنا مالسي زموت والعياذ بالله حراما يكونن ندحر وقال انه حلال حلال له او تحريم الخمر كم اون خمري حراما يكونن حلالي كم دليت اكساتيت له اذي والعاز بالله كحديو انزي اب كفر يا اتلو كابس لنا واسيو وقال انه حلال كما ان سنتايو حلال عند حزب الكونو مالتي او حدا تحريم الربا ويد ماني ربا حراته حرام مخانو امنني حلال عند حريلو وقال انه حلال حلال عند حريلو كل هؤلاء يكفرون باجماع المسلمين كلاه تمزيئات مالتيو انتا يوم كفار يوم زغاني مسلمين مالتيو مسلمين كلهم انتايلهم مالتيو ابذ ساعات زي كفرو مخانو مالتيو فزي اعتقداميتي ناك حدث قدام دحراري مالتيو تخاليتي الحاله الثانية من تركها تهاونا وكسلا كغير فان كله وهو يعلم انها واجبه انتهى فلت مالتي اذا فهذا فيه خلاف بين اهل العلم علماء اب اختلاف فمنهم من كف من كفره كفرا اكبر يا شباب قال يوم علماء تايلو سبزي تحققن ليلو يدفى كفيري يزبلوا علماء الله وقال انه يخرج من مله الإسلام ويكون مرتدا كمون انه يخرج من مله الإسلام ويكون مرتدا بسبب مرتد كابسلمنا ويوصي لهم كمن جه وجوبها فانه لا يغسل اذ لك غمت واجب ايقونات صلاه امن الله نزبل لكم ولاون بشلل النتيق دفاء زبل العلماء قالوا كفيرئ لهم قال ان تبهلوا لاذ بالله ابارخه نقبره مالتي ولا يرثه المسلمون من اقاربه ثم قربانهون اي يرثون لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ابزا حديث صحيح رواه مسلم ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه اب منغو زلو أب, اب منغو نا منغو كفر الشركي زلوسي في اللي تاع صلاته صلاته تحلو لك ابو افريكا بشرط الساته جديفواغن اب كفر اب شركه شركيات أب عباده شركيات قبر خليو انسبزي اب شركه و ديقو النبل صلاه جديفوون اب شركه ابو فروج بن بل الله وهذا صريهم صلى الله عليه وسلم بتكفيره زين ما انت الرسول صلى الله عليه وسلم كافر مخان يخبرنا حديث زي هذا لذلك تخلياتي كوناتات مالتيو ولا وان تهكيون قولو تاكني الى شلل يذكروا ازون كفار الرسول صلى الله عليه وسلم نايتكيد ناي كحدث ديا كعدوا دي, كعدو دي بهذا الثلاثيه هيفلا ليون ليون والكفر والشرك إذا اطلق بالتعريف هو الكفر والشرك الاكبر هو الكفر والشرك الاكبر ابتدى الكفر ال اندحرمصيا اذئ انفلطئ اذ نتق مالتي كم تو بي ذا نتقت شنو ال الكفر بين الكفر والشرك سلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مو خوني رد ان مالتيو شرك الاكبر وكفر الأكبر مقارنه وقال عليه الصلاه والسلام كما الرسول صلى الله عليه وسلم تايلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر امونغونان امونغو انتم كفار زلف لي صلاتي ويلو فمن تركها نزي ازغلف فقد كفر كفير ويلو هذا حديث ضماني اخرجه الامام احمد واهل السنن الاربعه الامام احمد اورموا ذا الحديث زي واهل السنن الاربعه شباب منخل لهم من الله تصل ا اللي هم اهل السنن البخاري ومسلم صحيحين نبلو واربعه اندحوا استغنا لهم كتب السته نبلو كتب السنن نبل. كتب السته زياته سيزوم اربعه اصحاب السنن منخون له ان شاء الله كم تاع زلمه كره ماراتيو كتاب جائزه الله مالتي ان شاء الله الامام احمد اخي فرج كاتب كتب الاربعه اصحاب السنن نبلم ايكون ولكن من اصحاب المسانيت مسند الإمام أحمد نبل مسند البزار وغير ذلك لكن زيوم اصحاب السنن نبلم نعم الترمذي ابو داوود النسائي النسائي, النجد النسائي النجد ابن النجد ابن, النجد ابن, النجد ابن ماجه, ماجة بترتيب كنقولهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه زي اتهم اصحاب السنن ال صحيح عن عن بريده كما شاء الله ذكرنيها جائز لك ان شاء الله بسنن صحيح عن بريده رضي الله عنه مع حديث أخرى جاءت في الباب. لذلك زي حديث زي الامام احمد واصحاب السنن زوريوه حقا حديثه. وقال آخرون من اهل العلم قالوا علماء خنزي بلوي وشق بن باز رحمه الله إنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر بل هو كفر أصغر ابتدى شلالي لقدي فوا كابسلمنا وصيخا خنبلوي نخلني نازولو الله ودما علماء كباتوم دمش خالباني مالتي تدا شلل ليلو قديفوا ابز ساعات زي سلازي كحاده انتي انا نقوله كفر اصغر من اشتهي كفري مالتكابسلمنا اي وصنيو لانه موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله السبيزي موحد وشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله الدبل سبي ويؤمن بانها فريضه عليه كم قول يامن اذا الصلاه زي, زي فرض مخانه قد المخانه وجعلها كالزكاه والصيام والحج اذا صلاه دم كم زكاه كم صوم رمضان كم حج الرميل لا يكفر من تركها انما هو عاصي اي كفر له بل انما عاصي عابزا بجير لا يكفر بذلك الكفر الاكبر عبي له لكن كابسلمنا ايوتسنيو القول الاول للشاب بن باز رحمه الله اتي تذكر انه ولو مالتي تقدم ايتي زرباء لها شان عظيم مغراته زي صلاه زي عبد رجاء السلوي وابسلمناي غير را شي عن والصيام والحج كم زكاه كم صيام رمضان كم حج ايكونتين وهي اعظم من الزكاه والصيام والحج استاذ ما خف زكاه كب صيام كم حج تعبيل وهي ثاني شهادتين بدل شهادتين تمس وهي عمود الاسلام زي صلاه زي ادماني عندنا اسلامنا كما قال عليه الصلاه والسلام رأس الأمر الإسلام رسناي ديني اسلمنا لكله وعموده الصلاة زي عندي دين الدماني دين الإسلام صلاه يا ايلم اذا فتوى الدماني امرتني رغبه من برنامج نور على الدرب ذهب الشيخ بن باز رحمه الله الشريط كاسيت قصري 10 4 الشريط عشر الوجه الثاني من رغبه مالتيو كمون بمجموع الفتاوى ومقالات الشيخ بن باز نرغب مالتي وزفاتو ازي مسحف مجلد قصر عسران شعه 100 سوسان اربعه سلازه اما جرش تخبلوز دلي مالتيو اذا صلاتي زي مهما كان كنت قد فايب لنا الا حداسب عقلو عند حركه يدو حتى زيك قال كمان بتنقلع السجده ولو منتاي سجده مالتيو <تصفيق> عليكم السلام ورحمه الله وبركاته باعتون سجدى ابو خلون بلبو يسجدى ولذلك صلاة سجد عند ابلكايو ام بلاي زبل مثلا سجد يلوم ويكتقتل يراند احتابيلو تدا اول الامر اسيرو وراح اسلامي اسيرو يسجدين يتيلو ازي تحاول ترح يكونن ازي والعاذ بالله ايمان تزنبرو لنفسوسي ولا يقتل الا ايفردانيرو ايمان تزلوم سجدنيرو ولذلك كسلالو بتكاسي حلفو لكن نهائيا فصه ما يسجدن ولا جمعه ولا عيد ولا صلوات الخمس ترى زي فالتقينو نهائيا انسى بزي إيمان اللوخن بلا ينخل طول عمره خبز ولت كساد موت نربي سجدة حتى سجدة قبر الله والذي ما تهاونا تكاسلا كنما ما يخن كيل طول عمره يكون حدثا اني تاكدن اللخبل طول عمره كيكلن بتصرحونه هو كان دوام اللي هو يخيط يوفر لذلك تي ولا تمتحكوا زبولون قداب الله حدود الله نايزتكيتزي سلازي طول عمره تحاكنيو ندا بلاك خلفا ازي بحلفي سقد ندا بالك ام بالله يسجدني ندريلو طول عمره زي سجدته خوين بحلف مستاسره منه لو عظم الله حق التعظيم مسجد جنير ولا ان كنت كتالي غايل سيف العلوم كلهم اي سجدين لكم الله عند حرز الكون اذا قعدت والي عاذ بالله لذلك اذا صلات زياره الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه ندابو تلاو بيمنا كما ندابو ميتوم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك حضره اذا صلات زياره كتقبلنا نحذا بكم اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته